بسم الله الرحمن الرحيم والفجر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذيحج ألم تر كيف فعل ربك بعض ومثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصصر بالواد وفي طوى في البلاد فأكثر فيها الفساد فصب عليه من ربك سلطعذاب إن ربك لب Fe em إِذَا o ize vuram bu hu fe ek وَأَمَّا إِذَا مَا فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ